لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق الإنسان في كبد فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهل السمال يبدى فيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له وإنسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقب وما أدراك من العقب فافكر قبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مشتيما ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتوافوا بالصبر وتوافوا بالصبر وتوافوا بالرحمة هؤلاء أصحاب الذينَ والذين كفروا بأياتنا هم أصحاب المشامة عليهمَ هم مقصده.